أن مسلمة ولكنها تأخروا ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هوازن فجاءه هو وفد هوازن مسلم بعد ذلك فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم نساءهم وغنائمهم فقال النبي لا أستطيع إنني قد انتظرتكم ولكن ما كان لي ولبني عبد المطلب من النساء والغناء فإنني أردهم ثم نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذا الكلام وأن يستشفعوا به بعد صلاة الظهر وعند ذلك رد عليهم المسلمون سبيهم نساءهم وأطفالهم وأما من لم يرد أن يرد شيئا من السبي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يرده وأنه له سبي بدلا منه في أول غزو قادم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع إلى المدينة سرية بشر بن سفيان العدوي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقاته امواله فمنعهم بنو تميم المجاولون لهم في أداء ما فرض عليهم ألسل النبي بشر بن سفيان العنوي إلى بني كعب قوم من خزاعة لكي يجمع منهم أموال الزكاة فمنعهم بنو تميم. بنو تميم ساعدوهم وهم مجاولون لهم في من أداء ما فرض عليهم فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألسل عليهم عيينة بن حصن في خمسين فارسا من العرب، فجاءهم وحاربهم وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، وتوجه بالكل إلى المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم من المسلمين الجدد يجمع منهم الزكاة. فهمنا؟ فلما ذهب المسلمون لما ذهب الجامع الزكاة منع هؤلاء الزكاة ولم يدفعوها وتمنعوا ببني تميم, تميم قوم كثير العدد ساعدوهم على ذلك فأنسل النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن في خمسين فارسا من الاعراب وذهب اليهم معينة بن حصن فقاتلهم وأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين مرأة وثلاثين صبيا وأخذ هذا جميعاً وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار رملة بنت الحارث وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قليلاً فجاء من بعدهم وفد تميم جاء جماعة من تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في أثرهم في أثرهم وفي إثرهم لو كسرت الهمزه هنا كتبها مفتوحة جاء في أثرهم يعني جاء بعدهم وفي إثرهم أيضا بنفس المعنى تقريبا جاء خلفهم وفد تميم وفيه عطارد بن حاجب وفيه الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم فجلسوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن وقتا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه فانتظروا فلما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم لا لما تأخر ومنتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلما تأخر النبي عنه لما أبطأ يعني كان بطيئا و عنه خرجوا من المسجد ووقفوا وقفوا خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم و ينادونهم يا محمد أخرج إلينا نفافر لما أبطأ عليهم نادوا من وراء الحجرات بصوت جاف بصوت جاف يعني بصوت ليس فيه رحمة ليس فيه ريون بصوت شديد يا محمد أخرج إلينا نفاخرك أخرج إلينا فعندما تخرج نتفاخر نوي نسبنا وحسبنا ونحن أبناء من فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين فإننا إذا مدحنا شخصا فإننا نمدحه ونزينه وإذا ذممنا شخصا فإننا نظنه ونشينه يعني مدحنا إذا مدحنا شخصا يؤثر والناس بعد ذلك يمدحونه بسبب مدحنا وإذا ذممنا شخصا فإن ذمنا شديد يؤثر وإن الناس يذمونه بعد ذمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد تأذى من صياحهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهو حزين، ولم يعجبه هذا الأسلوب لم يعجبه أسلوبه أن يقفوا خلف الحجرات ينادون بهذا الأسلوب تأذى النبي من صياحهم وفيهم نزل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء أكثرهم لا يعقلون ليس عندهم عقل ليس عندهم فهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان ذلك خيرا لهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك والله سبحانه غفور رحيم لمن كان مسلما لا يعلم الأدابة الشرعية التي يتأدب بها مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتعلم والله تعالى يغفر ويرحم وكان الوقت وقت الظهر فأذن بلاه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فتعلقوا به يقولون نحن ناس من تميم جينا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار املنا وقت الظلط فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فاجتمعوا حوله يقولون جينا اليك لكي نفاخر ونقرأ الشعر عليك طيب نفاخر يعني نفتخر بقومنا نحن بنو فلان ابناء فلان جئنا لهذا فتعال الينا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بالشعر بعثنا يعني الله تعالى ما أرسلني شاعرا لكي اناقش الناس في الشعر أنا ما بعتم لأجل هذا أصلا ولا بالفخر أمرنا وليس الله سبحانه أمرنا بالتفاخر أنا فلان ابن, فلان ابن فلان ما أمر الله بكذا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بمجده ومجده آبائهم. وقد مدح عامل بن الأهتمي الزبريقان بن بادي هؤلاء قوم جاءوا إلى النبي مسلمين ولكنهم جاءوا من الصحراء جاءوا من البادية اهل هؤلاء عرب، كما نقول اليوم جاءوا من القرية جاءوا من نجيف ليست عندهم خبرة ليس عندهم تعليم ليست عندهم حضارة ليس عندهم أسلوب مدنية يعيشون كل حياتهم مع الزراعة ومع الرعي ومع الغنم ومع الإبل فهمنا هذه حياتهم فجاءوا للنبي قالوا نريد أن نبين فضلنا من نحن نحن أبناء فلان ابن فلان مثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعثنا بهذا يعني ما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأجلس مع الناس أقول الشعر وهم يجيبونني وأقول لهم أنا فلان ابن فلان وهم يردون ليس هذا هو الأمر فهمنا فوقف واحد منهم وهو من وهو الأهتم عمر بن الأهتم عمرو بن الأهتم وقف يمدح الزبرقان بن بدر فقال يا رسول الله تعرف هذا الزبرقان بن بدر هل تعرفه كلاهما سيد في القوم ولكن واحد يمدح الثاني أمام النبي إنه لمطاع في انديته إذا جلس في نادي فإن الناس يطيعونه إنه لمطاع في انديته سيد في عشيرته هو سيد بين قومه فقال الزبرقان بن بدر حسدني يا رسول الله لشرفي وقد علم أفضل مما قال فهمنا؟ يعني هذا الرجل وقف يمدح صاحبه أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو مدحه بمدح طويل هنا صاحب الكتاب اختصر فهمنا؟ وقف يمدح صاحبه أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل مطاع في قومه إذا جلس بينهم وتكلم يسمعون منه سيد في عشيرته هو سيد في القوم فإذا بالزبرقان بن بدر بدلا من أن يقول نعم أنا هكذا بدلا من ذلك إذا بالذوق كان ابن باد يجلس يعني ويقول كذبت أنا أعلى من ذلك هذا الذي تقوله من حسبك أنت تقلل من شأني بل أنا أقوى من هذا يا رسول الله إنه حسدني فنقص من قدري عندما قال أنا سيد القوم وأنا سيد الأندية هذا نقص مني فأنا أعلى من ذلك فغضب عمرو بن, بن الاهتم هو يقول قال الزبريقان حسدني يا رسول الله لشرفي هو يحسدني وقد علم أفضل مما قال هو يعلم أشياء أفضل مما قال ولكنه قال أقل شيء فقال عمرو إذا كنت تريد أن تسمع فاسمع إنه لزمن المروءه زمن يعني مريض مريض المروءه يعني مرؤته قليلة والمرؤة صفة في النفس تحث الإنسان على فعل الخير وتنهاه عن فعل الشر تجد بعض الناس سيدا في القوم ولا يشرب خمرا وهو غير مسلم تسأله لما لا تشرب الخمر لما لا تسرق يقول أنا, أنا سيد في القوم كيف أفعل ذلك هذا ليس من صفات الكبار فهمنا؟ فتجد بعض الناس عنده خلق عنده مرؤة فهمني هذا نسميه مرؤة لماذا مثلا لا تفعل كذا من, من الأشياء السيئة أو لماذا تساعد المسكين وتنصر الضعيف وأنت لا يفيدك منه شيء يقول هذا من حسن الخلق شخص طلبني كيف لا أساعده فهذا يسمى عندهم مرؤة فالمرؤة هي ماذا هي خلق في النفس يدفع صاحبه إلى فعل الخيرات وإلى الابتعاد عن الفواحش والمنكرات فقال هذا زمن الملوء ملوءته ضعيفة مريضة طيب ضيق العطن, ضيق العطن يعني العطن هو موضع الإبل ضيق يعني قليل يعني هو ليس غنيا لئم الخال والخال أخ الأم هو بخيل الخال فرؤيا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي من هذا الكلام لماذا؟ لأن هذا الرجل قبل لا دقيقة كان يمدحه والآن يذمه فرؤيا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف قولي عمر فقال يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية أنا صادق في الحالتين ما كذبت إن رضيت فكنت أحسن ما علمت يعني عندما رضيت كنت أحسن شيء أعرفه هو سيد في القوم هو عندما كنت راضيا وغضبت فكنت أسوأ ما علمت يعني عندما غضبت هذه طبيعة كثير من الناس إذا راضي عن زيد عنه ما فيه يقول كذا كذا يصفه بالصفات الطيبة وإذا غضب على زيد لسبب من الأسباب ثم سألته عنه يقول هو يفعل كذا هو كسول في كذا يتكلم عن أسوأ ما وجد منه وهذا ما فعله عامل بن الأحكاب قال يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة اه هذا عجيب إن البيان البيان هو الكلام البيان منه سحر منه سحر يعني أحيانا يكون الكلام الطيب أو الكلام السيء مثل السحر بكلمة واحدة تجد الشاعر يقف ويتكلم كلاما فيشجع الناس على القتال وتجده يتكلم كلاما فيبطئهم ويهدئهم فهمنا ترى الرجل رجع من عمله متعبا فزوجه تكلمه بكلام فيغضب جدا ويضرب الأولاد ويتشاجر مع جاره أو تكلمه بكلام فيهدى جدا فالكلمة لأثر لها لها وزن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر يعني إن الكلام أو إن بعض الكلام لأن من هنا للتبعيد إن بعض الكلام فيه سحر ثم أسلم القوم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أسرهم وأحسن جائزتهم. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه قوم مسلم جاءوا مسلمين فإنه يعطي كل واحد منهم هدية تسمى جائزة. فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسرهم فأطلقهم أطلق الأسر بسببي. وأحسن جائزته وأقاموا مدة يتعلمون فيها القرآن ويتفقهون فيها في الدين بقوا بقي هؤلاء الناس بقوا مدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتعلمون القرآن ويتفقهون في الدين ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى عليها الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لأخذ صدقات بن المصطلق فلما علموا بقدومه خرج منهم عشرون رجلا متقلدين سلاحهم احتفالا بقدومه ومعهم ابن الصدقاء فلما نظرهم ظنهم يريدون حربه لما كان بينه وبينهم من العداوة في الجاهلية فرجع مسرعا إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم التدوا ومنعوا الزكاة هذا الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة من بني المصطلق قوم من المسلمين فما فذهب إليهم لجمع الزكاة فلما علموا بقدومه خرجوا معهم إبل يحملون السيوف هذا من عادات العرب أحيانا في وقت الأعياد وفي وقت الاحتفال يحملون السيوف لا لقتال ولكن لاظهار الفرح فهمنا فلما راهم يحملون السيوف وهم قادمون إليه تذكر القتال الذي كان بين قومه وقومهم من قبل فظنهم يقتلونه فرجع مسرعا هاربا إلى المدينة ولما وصل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم قد اجتدوا وأنهم منعوا الزكاة وخرجوا إلي بسلاحهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم خالد بن الوليد لاستكشاف في الخبر فصار إليهم خالد في عسكره خفية صار مستترا حتى إذا كان بناديهم حتى وصل خالد رضي الله عنه الفجر قبل الفجر واقترب من مكانهم وانتظر مع اول الفجر يكون القتال فسمع المؤذن يؤذن بينهم بالصبح فسمع اذان الصبح بينهم فقال كيف كفروا وهم يؤذنون ويصلون سمع اذان الصبح فاتاهم خالد فبعد ذلك دخل عليهم خالد بغير الجيش دخل عليهم فلم ير منهم الا طاعه وجدهم طائعين مسلمين فرجع واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير الوليد لأخذ الصدقات يعني أرسل النبي غير الوليد الذي ذهب أولا هو أساء الفهم لم يفهم جيدا لما رأهم هكذا ظنهم يريدون قتله فهرب وقال هذا القول وفي الوليد نزل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا جاء إليكم شخص خاصة لو كان فاسقا لو جاءك شخص بخبر وأنت لا تعلم عن صاحب الخبر إلا خيرا فتثبت تأكد أن تصيب قوما بجهالة لكي لا تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحون نادمين على أفعالكم التي فعلتموها إن جاءكم فاسق نعم الفاسق هو الضعيف الإيمان أو الخارج من الدين هكذا يقال فسقت الرطبة يعني خرجت من من كشرها ليس العاصي في ماذا؟ هو العاصي يدخل ولكن الفاسق كلمة أشد من العاصي هي أقوى منها في الدلالة على المعنى فإذا جاء فاسق بنبأ بخبر فلا بد أن تتوينوا أن تتأكدوا لكي لا تصيبوا قوما بجهالة تخيل لو أن خالد رضي الله عنه ذهب إلى هذا المكان وبدع الكتاب مباشرة فسيقتل ناسه وستوخذ غناهم وسيتغير الحال فلكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحون نادمين على فعلكم هذا بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عن قمه ابن مجزز او مجزز بالكسره ايضا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله ان جمعا من اهل الحبشه راهم اهل جد جده في مراكبهم جماعه من اهل الحبشه في مراكبهم يريدون راهم اهل جده وهم في مراكبهم يريدون الإغارة عليهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له علقمة ابن مجزز في ثلاث فذهب حتى وصل جند حتى وصل جدته ونزل في المراكب ليضربهم وكان الأحباش متحصنين في جزيرة هناك كانوا محتمين حافظين أنفسهم في جزيرة هناك. فلما رأوا المسلمين يريدونهم هربوا ولم يلق المسلمون كيدا هرب المشركون والمسلمون لم يلاقوا كيدا فرجع القامة بمن معه ولما كان بالطريق أذن أو أذن هنا لسرعان القوم أن يتعجلوا وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي طيب لم يفعل عبد الله لم يفعل علقمة ابن مجزز شيئا لأنه عندما ذهب إلى العدو وعلم العدو بقدومه هرب فرجع وبينما هو في الطريق أرسل السرعان الأشخاص الذين هم يسرعون في المشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوشرونه أولاً وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي. وجعل عبد الله بن حذافة أميرا على هؤلاء الفريق على هذا الفريق الذي سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن حذافة وكان فيه دعابة يعني كان يحب المزاح. الدعابة هي المزاح. فأوقد لهم في الطريق نارا أشعل نارا في الطريق. وقال ألاستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا نعم. قال عزمت عليكم إلا ما تواثبتم في هذه النار طيب اكفروا في هذه النار أنا أميركم ولكم السمع عليكم لي السمع والطاعة فادخلوا في النار فقال بعضهم ما أسلمنا إلا فرارا من النار نحن أصلا لماذا أسلمنا لكي نهرب منها وهم بذلك بعضهم وأراد بعضهم أن يفعل هذا طاعة للامير. فمنعهم عبد الله وقال كنت مازحا فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالف يعني لا تطيعوه إذا أمركم بقتل أنفسكم لأنه, لأنه مخلوق والمخلوق ليس له أن يأمر بأمر مخالف للشريعة وأن يلقي الإنسان نفسه في في النار هذا شيء مخالف للشريعة بدون شك ठीक ना कुछ ना कुछ